وأعجب من مريدي وهو يدري بأنك في الوراء أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكس فيها بالذار ومن يا من دنيا تدوسين المصاحب في التراب واعجب من مريد ة المكس في مَلِكُ القُدْرَةِ الرَّحْمَنِ يَنْظُر سَيَدِيكَ تَتَهَمُّ لِلصَّوابِ وَمُنذُ الطَّرْفِ فِي كُلِّ النَّواحي سُؤَالُكَ سَوْفَ من الصحابي. ومن يأمنك يا دنيا تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريد ولا توتر يوم بالسراب وقف فوق القبور فرب الذراعة ستهتم شاعت حكمتي من كل